بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر مستقر ولقد جاءهم من ا ل أ ن ب ا ء ما فيه م ز ج ر ح ك م ة ب ا ل غ ة فماتم النذر فتول ى عنهم يوم يدعو الداع إ ل ى شيء نكر ق ش ع ا ابصاؤهم يخرجون من ا ل أ ر د ا ف ك أ ن ه م جراد منتشر مهطعين إ ل ى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مدنون وازدجر فدعا ربه أ ن ي نغلوب فانتصر ففتحنا أ ب و ا ب السماء بما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 فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من م ذ ك ر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه إن م ا اذا لفي ضلال وسره اه ا ل ك ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون ودمه الكذاب ا ل أ ش ر انا مرسلو ُ الناقه فتنه لهم فارتقلهم ِ ب واصطبر ِ ونبئهم ِ ان َّ الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا َ صاحبهم َ فتعاطى فعقر ََ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 كذبت قوم لوط بالنذر إ ن ا ارسلنا عليهم حاصبا إ ل آل ا لوط نجيناهم بسحر ن ع م ة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أ ن ذ ر ه م بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راونوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستفر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك فهل من مددر ولقد جاء لفرعون آل النذر كذبوا باياتنا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز مقتدر ا كفاركم خير من أ و ل ئ ك م أ م لكم ض ر ا ء ك م في الزبر أ م يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر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 وكل صغير وكبير مستقر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر